إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلزه الليل ويصفه وثلزه وطائفة من الهدين معك والله يقدر الليل وَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاتَ وَأَقَرِبُوا حَسَنًا وَمَا تُخَذِّمُوا لِأَمْعُونَ staaviin Allahin <laughs> Allah